إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة فاتبعه شاب فاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللازم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 لَمَّا بَعَثُون أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْنَا عَمَّا وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم.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 قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِلَى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 ويقولون أئنا لتارفوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 119. طلعها كأنه رؤوس الشياطين 110. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 111. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم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 لقد أرسلنا فيهم مُنذرين فوَضِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ إِلَّا عباد الله المخلصين ولقد نَاتَنَا نوحًا فَلَنْ يَعْمَلَ المُجِيبُونَ 118. وقليناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين 111. كذلك نجزي المحسنين 112. إنه من عبادنا المؤمنين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 فبشرناه بغلام من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أرى في المنام أنني أذبح كفؤ ماذا ترى قال يا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا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 نه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن دجيتهم محسن وظالم لنفسه مبين، ولقد من 111. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 112. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 113. وآتيناهما الكتاب المستبين 114. وهديناهما الصراط المستقيم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 لا تتقول أتدعون بعلون وتذعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرة سلام على الياسين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنَّهُ طَلَّمَنَا الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّينَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ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 وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أستفَل البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون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 124. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون 125. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن 119. لهم المنصرون 110. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون 112. أفبعذابنا يستعجلون 113. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنصرون